ولا ت أ خ ذ ك م بهما ر أ ف ة في دين الله إ ن كنتم, كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر وليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين الزاني لا ينكح إ ل ا ز ا ن ي ة أ و مشركه و ا ل ز ا ن ي ة لا ينكحها إ ل ا زان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 ولولا اذ سمعتموه قلتم و ا ما يكون لنا أ ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين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 والله سميع عليم ولا يات ل أ و ل و الفضل منكم و ا ل س ع ة أ ن يؤتوا أ و ل ي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن إ ل ا لبعولتهن أ و آ ب ا ئ ه ن او ابنائهن أ و ابناء بعولتهن او إخوانهن أو, بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن, ان اردنا تحصنا لتبتوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم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 والذين كفروا أ ع م ا ل ه م كسراب ب ق ي ع ة يحسبهم ا ل ض م آ ن ماء حتى إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كل ٌّ قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير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 والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم ويقولون آ م ن ا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله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 بيوت أ ع م ا م ك م أ و بيوت عماتكم أ و بيوت أ خ و ا ل ك م أ و بيوت خالاتكم أ و ما ملكتم مفاتحه أ و صديقكم ليس عليكم جناح أ ن ت أ ك ل و ا جميعا أ و أ ش ت ا ت ا